مولانا مولانا المهدی مولانا رجوان رجوان بس بس انت رجوان بس انت رجوان مولانا مولانا المهدی مولانا رجوان يا أغلى من الروح طول غيابك سيدي يا بالسم المجروح يا بالسم المجروح <تصفيق> لو ترجع يرد العمر ويزيل عن النوح نت الرياحي نورت عفر الجنان يفوح <تصفيق> عن جنان يفوح فرحانه فرحان العشاك فرحانه مولاني مولاني يا المهدي مولاني <تصفيق> مولاني مولاني يا المهدي مولاني رجوانة بس انت رجوانة مولانا مولانا يا المهدي مولانا رجوانة رجوانة بس انت الحسن مثل الهوى والماء بس انت تضل طول العمر رجوانة علقلك العشرة شمع وهديك عيني هاي مشتاق يا فرحتي بدنيانا يا فرحتي بدنيانا دنيانا دنيانا فرحانة دنياني مولانا مولانا يا المنتمي مولانا رجوانا رجوانا بس انت رجوانا يا المهدي مولانا يا المهدي مولانا سبحانا <تصفيق> كل هاي الخالق وعتنت قبر حسين مولد المهدي دار سامن شرع ولدي سامن شرع يا ابن الحسن كان انصار السنين مولا يعجل بالفرج نورك يا نور العين نورك يا نور العين ويهانا ويهانا يا ريت ويانه مولانا مولانا يا المهدي مولانا مولانا, مولانا يا المهدي مولانا رجوان رجوان بسنت رجوان يا بك الفرج من الناس مولى حسين ابن الولي وبكن ولد عباس عباس بك الفرج الناس مولى حسين ابن الولي ولد والينت يا ابن العسكري نتحمل الارجاس واللي يحب من قد ما سوبر من عند شاب راس من عند الشاغل راس والليانه والليانه احيات ndi moula na raja wa na raja wa na ba senta raja wa na ya ma di moula na ya ma di moula na Yibali ismak seyidi ya ma di ya ma uud Hathab ma naami athkurek ya hudja til ma abud Ya hudja til بسم الله بسم الله نور انت بسم الله مولانا مولانا يلا انت مولانا مولانا مولانا يمدي Sintra Rajwani